ما هي تلك الابواب وما صفاتها ومعددها وهل لجحنم ابواب نعم فهي كما قال المولى جل وعلا وان جهنم ما لمعرضهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء نقص قال علي بن ابي طالب هل تدرون كيف ابواب جهنم قلنا هي مثل ابوابنا قال لا هي هكذا بعضها فوق بعض وفي روايه قال بعضها اسفل من بعض قال وحفظ المنبه هي دركات لكل دركه باب بين كل بابين مسيره 70 سنه كل باب اشد حرا من الذي فوقه ب70 ضعفا اما اسماءها فالباب الاول يسمى جهنم لانه يتجهم في وجوه النساء والرجال وهذا هو اخف الابواب حراره ياكل لحومهم ياكل لحومهم ويهينهم بالعذاب الباب الثاني يقال له لظى وما ادراك ما لظى جزاعه للسوار تدعو من ادبر وتولى تحرق لظا كل شيء من جسد من يسقط فيها ويبقى فؤاده يصيح بلا جسد الثالث صقر سمي سقر لانه ياكل اللحم دون العظم الرابع الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله المنقده التي تطلع على الافئده تحطم العظام وتحرقها وتحرق الافئده تاخذ النار من قدمي وتطلع على فؤاده وترمي بشرر كالقصر الخامس الجحيم وسمي جحيما لانه عظيم الجمره الجمره الواحده فيه اعظم من الدنيا السادس يقال له السعير سمي سعير لانه يسعر بهم ولم يطفئ منذ خلق وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل وفيه الاغلال وفيه جب الحزن ليس في النار عذاب اشد من اذا فتح باب الجب حزن اهل النار حزنا شديدا السابع يقال له الهاويه من وقع فيه لم يخرج ابدا وفيه بئر الهباب وذلك في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا اذا فتح الهباب يخرج منه نار تستعيذ منه النار وفيه جبل الصعود الذي قال الله عنه سأرهقه صعودا وهذه الابواب مغلقه قبل الدخول فاذا وصلوها فتحت ثم اذا دخلوها اغلقت بعدهم فلم تفتح انها عليهم مقصد في عمد ممجد قال مقاتل اطبقت الابواب عليهم ثم شدت باوتاد من الحديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها وقال سعيد بن جبير ينادي رجل في شعب من شعاب النار مقدار 1000 عام يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان ألف عام فيقول الله يا جبريل أخرج عبدي فيذهب فيجدها مطبقة عليهم فيقول يا رب إنها عليهم مؤصدا وهذا لا شك بعد خروج الموحدين من العصار فإذا دخلوها فمن يستقبلهم هناك إذا وصل الأشقياء إلى هناك يا لتعاستهم ويا لشقاوتهم نظروا فاذا ملائكه العذاب خزنه النار في استقبال هؤلاء المجرمين واذا وجوه الخزنه مسوده وانيابهم كالحه نزع الله من قلوبهم الرحمه فهم كما وصفهم الحق غلاب شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يرحمون اذا استرحموا ولا يغيثون إذا استغيثوا عددهم آلاف مؤلفة قال الله عليها تسعة عشر قال القرطبي والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال تعالى وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ